إن ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ولا يسير الأكوان ويحكم نظامها إلا الرب الذي هو على كل شيء قدر حديثنا عن ربنا سبحانه وتعالى عبادة نتقرب إلى الله تعالى بها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 وأجل قدرك وأعلى مكانك السماوات مطويات بيمينك والأرض تطويها كطي السجل للكتب كما بدأت أول خلق تعيده سبحانك خرج عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وإذا هم يتذاكرون الساعة يتذاكرون آخر الزمان يتذاكرون الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يتبدل, يتبدل كل شيء هم يتذاكرون ذلك ما الذي يحصل للأرض للأشجار ما الذي غيرها وبدلها أي صيحة ونفخة عملت بها ذلك اشعروا يتذاكرون الساعة فقال صلى الله عليه وسلم لهم ما تتذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقع لن تقع حتى تروا قبلها ستة آيات وذكر الدجال والدابة ثم قال صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من حضر موت تسوق الناس إلى محشرهم تسوق الناس إلى محشرهم لا تحرقهم لكنها تلجئهم إلى جهة محددة تسوقهم إلى محشرهم وقال عليه الصلاة والسلام وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أو قال من قعرة عدن تسوق الناس إلى محشرها هي نار تخرج من أقصى جزيرة العرب هناك في الجنوب عند البحر تخرج ثم تسير في الجهة التي يكتب الله لها إن شاءت سارت شمالا أو جنوبا وشرقا وغربا وإن شاءت أخذت الكرة الأرضية كلها تسوق الناس كبارا وصغارا اسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم عاقلهم ومجنونهم رجلهم وامرأتهم تسوقهم جميعا حتى توصلهم هناك في الشمال سوقهم إلى أرض المحشر خبر هذه النار ليس مذكوراً فقط في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل حتى في التوراة والإنجيل ذكر الله تعالى شيئاً من خبرها عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من كبار اليهود من عظمائهم من أجلتهم وعلمائهم كان يقرأ في التوراة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم موسى وأمرهم عيسى باتباعه فكان يحفظ صفاته ويعرفها لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلها أقبل عبد الله بن سلام يزاحم الناس وهو يهودي جعل يزاحمهم وينظر من هذا الذي جاء من هذا الذي لبث ثلاث عشرة سنة في مكة يدعي أنه نبي اليوم نكشف سره نعرف صدقه قال جعلت وانظروا بين الناس حتى نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب, ليس بوجه كذاب قال فتركته حتى خلا ثم أقبلت فدخلت عليه قلت له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي سائلك عن ثلاث جاء خبرها عندنا في التوراة لا يعلم جوابها إلا النبي المعسل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة عليه ويسمع هذه الثلاث ويجد جوابها حاضراً. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستعد لإقامة الحجة عليه قال ما هي قال ما أول أشراط السامة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وبما ينزع الغلام إلى أمه أو إلى أبيه فقال صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا أما أول أشراط الساعة ويعني بأول يعني أول ما يصيب الناس لقيام الساعة قال أول أشراط الساعة هي آخر الأشراط من أمر الدنيا وأول الأشراط المدخلة إلى الآخرة قال أول أشراط الساعة نعم تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشئهم وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت وإذا غشي الرجل المرأة فغلب ماءه نزع الولد صار الشبه له وإذا غلب ماءها صار الشبه له فقال عبد الله بن سلام أشهد أنك, رسول الله أشهد أنك رسول الله نار تخرج من قعر عدن من جنوب جزيرة العرب تسوق الناس قال عليه الصلاة والسلام تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه النار ليس المقصود منها إحراق الناس كلا وإنما أن تلجأهم إلى المشي والتقدم إلى أرض المحشر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون راغبين وراهبين منهم من هو راغب في أرض المحشر فرح بلقاء الله ومنهم من هو راهب لذلك خائف به ينتفض من ذكره قال عليه الصلاة والسلام الرجل على بعير والرجلان على بعير والثلاثة على بعير والأربعة على بعير والعشرة على بعير كل هؤلاء يركبون الإبل ومنهم من يمشي على قدميه يمشي على قدميه والناس والنار تسوقهم من خلفهم إلى أرض المحشر وقال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن حشر الناس إلى أرض المحشر هذرهم المفزع المخيف والنار تخرج لا يستطيع أحد إطفاءها وهي نار عجيبة إن بات الناس ليلا لم تلتهمهم وتحرقهم كلا بل تبيت معهم تلتهم ثم إذا استيقظوا ساعت وأشعلت ما أمامها أكلت ما أمامها من عشب وبيت ودار وجعلت تأكلها والناس يسيرون أمامها وقال عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن حال الناس في السير أمام هذه النار قال ويرسل الله الآفة على الظهر يعني على الإبل وعلى الخيل تأتيها آفة في آخر الزمان مرض فتموت والناس يريدون الإبل ليسافر عليها قال حتى إن الرجل ليعطي الحديقة يعني الحديقة الحسنة العظيمة في الشارف ذات القتب فلا يقدر عليها الرجل يرى ناقة هزلا عجفا سلامها كأنه قطعة من خشب ومع ذلك يريد أن يشتريها مع عدم إقبال القلوب عليها ولا رغبة النفوس بها لكن لا يوجد غيرها قال فيعرض ليشتريه أخبرنا أنه يعرض على صاحب هذه الشارف ذات القتب يعرض عليه حديقة عظيمة يعطيه الحديقة ليأخذ هذه الشارف فلا يقدر عليها لا يوافق الحدائق كثيرة والبساتيل لكن الإبل بين الناس قليلة هذه النار تسوق الناس إلى محشرهم وهي نار كالنار التي نعرف لكنها لا تحرق إلا بإذن ربها تسوق الناس مكرهين راغبين وراهبين إلى أرض المحشر تسوقهم من كل مكان ليس فقط من جزيرة العرب كلا بل تسوقهم من مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر هناك تسوقهم من كينيا من تنزانيا من كل أفريقيا تسوقهم تسوقهم من هناك من آسيا تسوقهم من جهات أوروبا وأمريكا نار تسوق الناس مسلمهم وكافرهم تسوق الناس إلى المحشر إلى أرض المحشر تسوقهم إلى أرض بيضار نقية كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد كالقرص الخبس الذي صنع ليس فيه أي علامة بل هو نقي وهي أرض منبسطة في الشام تسوقهم إلى أرض الشام في سوريا وفي وفي لبنان وفي الأردن وفي الأجزاء الشمالية من جزيرة العرب تسوق الناس إلى المحشر أرض إن شاء الله تعالى أوسعها وإن شاء ضيقها فهو الذي يطوي ما يشاء من الأرض ويبسط ما يشاء تسوقهم إلى أرض المحشر إذا ساقتهم إلى هناك لم تقع عليهم نفخة الصور وإنما يؤخرون فيظل الناس يتبايعون يشتري بعضهم من بعض يظل صاحب الإبلي يرعى إبله يظل صاحب الغنم ينظر في شأنها يظل الناس يعيشون حياتهم سوقوا جسيقوا جميعا إلى المحشر لكنهم لا يزالون يعيشون حياته حتى يأذن الله تعالى بالنفخ في الصور قال عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة يعني ينفخ في الصور وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه قد نشر الثوب والمشتري يتامل هل يشتري ام لا فينفخ في الصور فيسرعان قالوا ولا تقوم النساء وقد رفع الرجل اكلته الى في فلا ياكلها ولا يضعها ولا تقوم النساء والرجل ماعذ بلبن لقحته ماعذ بلبن لقحته قد حلب ناقته وحمل لبنها الى بيته طلع يشرب قوم الساعه عليه قبل ذلك قال ولا تقوم من الساعه والرجل يليط حوض ابله يصلح الحوث حوظ من حجارة وطين بجانب بئر فهو يسخرج الماء من البئر إلى الحوث لتشرب الإبل فهو يصلح الحوث ليسقي فيه الماء يسد ثقوبه يصلح شقوقه فبينما هو يصنع ذلك استعدادا ليملأه بالماء لإبله تقوم الساعة عليه فيسعق ويقع على حوق كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فكيف تقوم الساعة كيف ينفخ في الصور من هو الملك الذي ينفخ في الصور كيف يحشر الناس كيف يحاسبون؟ يسألهم الله تعالى عن ماذا؟ لا بد أن نقف على هذا أيضاً بعدما ينتهي العمل.